أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم في قبره وروحه في عليين وأن أسعد الناس يومئذ بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من, من قلبه وهذا مطلب عظيم هو بعث به صلى الله عليه وسلم إذ أن الله بعثه كما مر معك قبل قليل في تلاوة نص التوراة بان يقولوا لا إله إلا الله فكلما عظمت الله وأجللته ووحدته فأنت على بينة في طريقك من إجلال رسوله فلا يكون إجلال رسوله بالدعاوى وإنما يكون بإفراد الله بالعبادة وتوحيده وتعظيمه بهذا بعث النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وقد قضى عمره 23 عاماً نبياً ورسولاً كل ما يدعو إليه مندرج في هذا الأمر العظيم وهو إقامة أن لا إله إلا الله لكن ذلك لا يتم إلا أول الأمر بمحبته صلوات الله وسلامه عليه وينبغي للمؤمن أن يسهم في الخير وإذا سمع ثناء عاطراً في الكتاب والسنة أن يسأل نفسه أين هو منه وقد قال عليه الصلاه والسلام ان اقواما ياتون بعدي وهذا يجري على كل احد لم ير النبي عليه الصلاه والسلام الى قيام الساعه يود احدهم لو راني بنفسه وماله وولده يعني يشتري لحظه يراني فيها بنفسه وماله وولده فيقع في قلبك النيه الصادقه انك لو قدر أن خيرت بنفسك ومالك ولدك أن تذهب على أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت وهذا ليس بكائن لكن يقع في القلب المحبة الجل والعظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وقر في قلبك محبته وعلم الله جل ذكره صدق ذلك منك فإن الله أجل وأكرم من أن يخذلك بل يرزقك بفضله ورحمته وإحسانه إليك لصدق نيتك جوار رسوله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وهذا من أسنى المطالب وأجل الغايات وأشرفها بلغنا الله وإياكم ذلك وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين